بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسني وهل أتيك حديث موسى إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدي فلما أتيها نودي يا موسي إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فتردي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي أتوكؤ؟ قاله قال قال عليها وأهشُ بها على غنمي ولي فيها مآربُ أخرى؟ قال ألقيها يا موسى؟ فألقيها فإذا هي حية تسعي قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة هلولي واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية نخري لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغي قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد هوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة نخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ان تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عينها وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فلبت سنين في أَهْلِ مدينة ثم جئت على قدري يا موسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغي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 فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدي إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطي كل شيء إن خلقه ثم هدي قال فما بال القرون الأولي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسي الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء, وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتي كلوا وارعوا وانعامكم إن في ذلك لآيات لأولنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخري ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وابي قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوي قال موعدكم يوم الزينه وايحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتي قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خيب من افتري فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجو قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثل فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلي قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما ان نكون أول من ألقي قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعي فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت لعلي وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سح ولا يفلح الساحر حيث أتي فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال اامنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وابقي قولوا لن نؤثرك على ما جئنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقي إنه من يأتي ربه مجرما فإن له, جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العليم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكي ولقد أوحينا إلى موسيئا أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف, دركا لا تخف دركا ولا تخشي فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هديه يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْتُكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْتُكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوِيَ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَتُكُمْ وَلَا تَطَغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوي واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدي ومن اعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم اولئك أثري وعجلت إليك رب لترضي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسي إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم؟ ارادتم اي حل عليكم وضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامري السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا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 قال بصرت بما لم تبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى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 لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بيتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بيتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تري فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له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 وقد خيب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قر عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقر آن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملا اسجدوا لي آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فأكلا منها فبدت لهما سواتهما فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه فغوي ثم جتبيه ربه فتاب عليه وهدي قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق ومن؟ أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمي قال رب لم حشرتني اعمي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والأعذاب الآخرة أشد وابقي أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناي ومن أنا الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نس ألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوي وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتهم بينة ما في الصحف لولي ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الزراط السوي ومن اهتدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون